تحياتي لمن دمر حياتي وأنا فيني نبض أعلى المفاتي لمتجاه الشعوري اللي حس في الدنيا وأنا ماني ضروري وهو محور تفاصيلي وذاتي تحياتي اللي من دمر حياتي وانا فيني نبط اعلن وفاتي لمتجاهل شعوري اللي يحس بالدنيا انا ماني ضروري وهو محور تقاصيلي وذاتي عساك بخيري uh ali se referredi sam. Desmaraj, for bil in troba soči يا حارمني تماما من حبك وأنا أحبك يا ظالمني تماما يا مسترخص دموعي ومسالك لحد قبلك ومفاهم خضوعي وأنا لولا الغالة لك أنا لولا الغالة لك تحياتي اللي ما ندمر حياتي أنا فيني نبض أعلى المفاتي لم تجاهل شعوري اللي حسب الدنيا أنا ماني ضروري وهو محور تفاصلي وداتي تحياتي